والرحيم مالك يوم الدين والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربيه يعدلون والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عبادة قيمة والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد بالآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله في أخير السماوات والأرض جاء الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع يزيد في الحمد شاء يشاء إن الله على كل شيء قدير وصلاة وسلاما تمين كاملين دائمين متلازمين على النبي الآد المصطفى الزين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما وعطوان كبره ولحظه فيزيدانه شرفا ومجدا ومكبارا وشانا عند, الل عند الله العظيم ويحقق الله بإماله والوسيلة والفضيلة وأن يبعثه الله عز وجل المقام المحمول يوم القيامة وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فياده ليلة في يوم الأربعة العشرين من شهر الله المعظم شعبان لعام 1395 من هجرة خاطة من نبيين محمد صلى الله عليه وسلم السابع والعشرين من شهر أغسطس لعام 1975 من ميلاد عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاع إلى مريم عليه وعلى نبينا وكل أنبياء الله الصلاة والسلام. فنحن بعون من الله عز وجل في ليلة القرآن هذه على موعد مع الحلقة الرارعة والأربعين في تسرير ربع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين من أربع سورة آل عمران وقبل أن أدخل في تفسير آيات أحيي إخواني المؤمنين والمؤمنات أحييكم فإنكم جمع صفاكم نبيكم صلى الله عليه وسلم أنتم أهل القرآن وخاصته يقول صلى الله عليه وسلم أهل القرآن وخاصته أو أهل الله وخاصته أهم أهل القرآن وما دمتم تحبون كتاب الله وتعشون بيوت الله وترتادون دروس العلم من أجل القرآن وتفسير القرآن فأنتم فعلا أهل الله وخاصته ومعنى أهل الله وخاصته أنكم أحبابه وأنكم من حزبه والله يقرر الفلاحة دائما والنجاح لحزبه ألا إما حزب الله أم المفلحون فبشراكم يا حزب الرحمن وبشراكم يا أهل الإيمان ويا جنود الرحمن بشراكم في ليلة القرآن فأسأل الله تعالى أن يمنحكم جون القيامة نظرة النعيم وأن يبيضوا جواكم بالقرآن فأن ينفعكم به في الدنيا علما وعملا ووعيا وزكرافة وأن ينفعكم بالقرآن عند الموت بالعاما ورحمة وتوحيدا وأن ينفعكم بالقرآن في القبر جوابا سليما على أسرة الملائكة وأن يحول قبولكم ببركة القرآن أوضع من رياض الجنة وأن ينفعكم بهذا القرآن يوم البعث أمنا وطمئنين حتى لا يحزنكم الكزع الأكبر وكتلقاكم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وأسأل الله أن ينفعكم بالقرآن يوم ينادي المنادي فريق في الجنة وفريق في السعيد فيجعلكم من فريق الجنة يومها حتى يطمن كلوبكم ويشطر عيوبكم ويغفر ذنوبكم اللهم عمنا جميعا بهذه الرحمات يا رب الأرض والسماوات وإله البركات والفيضات اللهم آمين وتحية خاصة الى الناظرين لهذا المسجد نظرة عقف فالتبرع فدائما يدفعون من قوتي انفسهم وقوة ايانهم ونسائهم ومصالحهم ويؤثرون بيت الله على ضرورياتهم تحية لهم مني وانا الضعيف عبداللطيف وهذه التحية الفانية إنما هي كلام في الدنيا نقوله قبل أن يحييه الله بنفسه يوم القيامة تحييتهم يوم يلقونه سلام فاعلموا يا أهل التبرعات أنكم دفعتم الفاني وستقبضون الأجر الباقي إن شاء الله وسترون هذه الأموال يوم القيامة منقسم لا كسمين كسم يحمى عليها في ناري أنم سيتورها جراه وجنوب وظهور الكانزين البخلاء وقصم آخر من هذه الأموال يشفع لصاحبها يوم القيامة ويقول يا ربي لقد كنت في يدي عبدك فلان فكان يشرفني في الخير ويدفعني في أبواب البر فأسألك أن تشفعني فيه فالمال إما نعمة وإما نقمة نعمة ان أحسن فاستعماله وكنت به كريما وبه بازلا ودافعا يعني إن دخلت به وان شاء الله ان باخر الصوره بتاع ال عمران حنسمع قوله تعالى ولا يحصلن الذين يدخلون لما اتاههم فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوى كل مال خلوبهم يوم القيامه لله ميراث السماوات والارض والله تعملون خبير ان رسكم لله والملك هو عبارة عن نعمه قال الله اياها ليختلي انا بهذا المال عشان يرى الله اللي هيبخل واللي هيتكرم وبعدين امك الله في قلبه الكرم وشح حرفته فأولئك هم المفلحون اللهم بارك وتقبل يا أكرم الأكرمين أيها جهوات الفضلاء وفرة من ربكم الذي سمع في ركعته المغرب الليلة من أخينا الإمام هو ربعا فيه اتصال كبير للربح الثالث في الدرس الماضي الثالث والاربعين ذلك لان الله عز وجل في اواخر الدرس الماضي حذر المؤمنين عن ان يأكلوا الرئيس اضعافا مضعف وقد كان هذا أهم العوامل التي شجعت قريشا الكفر علمها على أن يحاربوا النبي يوم روحه جمعوا الأموال الرباوية التي كانوا يتاجرون فيها بالربا والربا ينم المال يهدوه للمال في الظاهر وإن كان الله يمحقه يمحق الله الربا ويرض الصدقات وما أتيتم من الربا ليرضوا في أموال الناس يعني عشان يزيد على حساب الناس فلا يربوا عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون رجل الله فأولئك هم مضعبون فكانت هذه الأموال الربوية عند كريش وقد بلغت خمسين ألف دينار كما حكى أهل التاريخ قد أساءوا استعمالها ودمنها جائلا حرام يعني شرفت في حرام لأن الأصله حرام بيبقى فارة وحرام واموال بيجيبها الرياح بيتودها الزوابع هات يا مدرة ود يا اذرة ولا هات يا مدرة ود يا مدرة وازاها كانت اموالهم من حرام انفقت في بر الفقراء والمساكين قالوا يولا الحارب محمد عشان نهزمه زي ما هو عزمنا في بدر نهزمه بأحد وجمعوا هذه الاموال بالربع زي ما اسمعنا في الدرس الماضي فيه قصة أحد وليقى ربنا حذر قال انت شفت نتيجة الربا وشفت النتيجة المحرم كل حاجة من حرام ربنا ما بيباركش في الثامة ربعك لا تكون الربع ضعفا مضعف فاتكون الله لعلكم تفلحون واتكون نار التي أعدت للكافرين فلما ربنا جاب سبت النار وعدت ويهدد من هنا المؤمنين لانه بيجي ايوه اللي بيجي امانه ويرب المؤمنين مالهوا من مال النار اللي وعدت للكافرين المأهو ممكن جدا المؤمن اذا اغترد ايمانه وارتكب الفسل والمعاصي والربع اعتمادا على ان المؤمن يجي وقت بالعواب تنزع من قلبه ايمان ويموت ويحبين الكافر ويبقى النار بتاع الكافر حيخشيه فتكه النهارة التي وعدت للكافرين دي يفهم معنى كبير فلما ربنا جاء موضوعين الموضوع الاول اللعي عن الربا والموضوع التالي التحذير من نار الكفرة جاء في الربع بتاعنا اللي هي لا اعجاب الضد الربا وبدل ظلم الناس وامتصاص دماغهم ظلمة اعمالوا الخير اتفعوا صادقة اتفعوا تبرع اقهبة هذية صرحا اخاكو غير مقابل وما خدش تروس يمه وتاخد على ريال ولا خمشين قرش ما ينفعش ما تخس وحده جلا فاجيه الربع بتاع الليلة ماذا؟ نقول تعالى وسارعه الى مغفرة طم من ربكم ماذا لما تدمه تروس بالحرام والربع سارعه وما يلش يمشه روحوا للمغفرة ماشيين لا روحوا بتجرم وسارعه لان هنا بقى ايه مغفرة المغفرة بتاع الله والجنة هنا نجري إيه اللي هو بمشي على مقالينا دا احنا نجري قاوي ولو نملك سرعة الصواريخ ما نقصرش وسيريه والقرآن دا خيط للتعريق اننا في الدنيا في الاكل والشرب الفامشوا في مناكبها وكونوا من رزقه امشي امشي على محلك اننا كالتش النهاردة دا في الدنيا اي جاية اي الدنيا اي فيه اللي يحوذوا النصارى والكلاب والمنحرين الدنيا مش هتسير حق اللي ما اضطلوشه النهاردة حطوله مقفة اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا كأنك هتعيش الضهر الطويل لكن ما جاء عد الجنة هنا والمغفرة ما هنشمشوا في مناكبها وصلوا هلا الوسار ايه الحق ليه اعمل لأخراك كأنك تنوت هذا اعمل الاخر كأنك هتموت مقفة وانا هتموت بكرة ما تخليش لجه دك ايه اي مارش ان لما تستغل لك هتموت فعند امور الاخرة تتخيل انك هتموت بكرة عشان تسرع لعمل الخير وعند شؤون الدنيا فاز هي بعضه ما كانش تعمل النهاردة يا بكرة اللي هيعمل والقرآن دقيق بقى القرآن دا لو كان من عند محمد يا سلام وده نبي امي يجي في الرزق والفامشوا فيه مناكبه هو الذي جعلكم الأرض ذلولا هامشوا فيه مناكبه وكلهم من الرزق عبروا لك في المشي من أجل الدنيا بالمشي بس انها ما جاء عندهنا المغفرة والجنة اللي عرضوها الثراء والعرض الوسارعه يجري ليه هل يجوز تموت ولا الناس سيأخرا ليه يجي يبقى الحقيقة خصفت حاجة للجنة إلحق إلحق إلحق, إلحق. إلحق. صدنك حورية 2-3 الحق خدنا في اصر 2 هذه الانفاس ما على تايد الناس عليه الصلاة والسلام برده هناك في صلاه الجمعه ابن الاخره وعيد اسبوعي يا ايها الذين امنوا اذا نودي الى من يوم الجمعه فاستعنوا الى ذكر الله ما الشمس استعوا السعي عباره عن بنشاط بقوه بشيء من الصوح قد ذلك فده ينادي التعبير القرآن الدقيق لأن القرآن احكمت آياته براعي عن جميع الأخرة والمسارعة وليك يسارعونك الخيرات وهم لها ثابقون برضو في الحديد سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض وعدت للمتقين برضو قد ذلك عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله هي. برشق لذلك فضل الله خطينا يشعر برضو سارعه ايه بس هناك سارعه من ايه الواو وهناك سارعه من واو وهناك قراءة تامية برضو في الآية بتاعتنا الليلة من ايه الواو قراءة بعض القراءة عن رسول الله سارعه بتاع الليلة طيب نسارع يا رب الايه الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وعدت للمتقين المصارع اين الحاجتين المغفرة والجنة اللي عرضها كذا طيب المغفرة دي انها حنجرلها هي فين موجودة فين في مكا اي مكان قال المراد هنا بالمغفرة المضاف بتاع المغفرة وسهره الى اسباب المغفرة مش المغفرة المغفرة ما تتعلم تتعلق بالله رب البريد هو الجنفرة من عينه اللي أجيب المغفرة التهوبة والأعمال الصالح من الذنوب والعودة إلى علام الغيوب فمعنى سارعه إلى مغفرة سارعه إلى سارع ما ينجب المغفرة أو موذبات وعوامل وأتباب المغفرة وهو الأعمال الصالح إيه كمان يا رب وجنة لأن تبع أدام رب العفر وجاب لك المغفرة يبع حيو حمك لأما أنا حيوقفك من الجنة والنار هو تجاوز ومريد خلاش جهنم إنما هما داران لا سارطة لهم يا جنة يا نار يجيش في أناس. ربنا حيوقافهم من الجنة والنار مدة لحين ما يأتي الفصل بتاعه هو يجه يستمر غضبه يقذفوا بهم في النار ينقلب غضبه للأرض يتجاوز عن الزيالة بتاعتهم بتاع السيئات ويدهم الجنة اللي سنون بتقوى الاعراف وعلى الاعراف رجال جعله هنا كلا بسيناه يحجوا شوية بالجنة والنار وبعدين ربنا عز وجل ان اتى على جهنم ان اتى عفو يروح الجنة انهم لازم حفوص فالاخر على كده فهي قال فريق في الجنة فريق في السعيف فسارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرضها الثراوات والارض وعدت للمتقين ايه الجنة اللي عرضها الثراوات والارض وعدت بالفعل الماضي يعني هو يأتد وعدت بالفعل هو لسه فاته عد قالك هاده عدت ياه يعني كلنا فريد من الاستبالي لسه ربنا حيفكر فيها بقى ويجيب عالجنة الملك انا موت في الاخرة فيك قال بقى لك في جهان استاكوا النار التي اعدت للكافرين ليه سعيلها ربنا هو ما يحضر النار وبيحضاش الجنة ما يبقى عاجده هذا لاتقضر حكمته انه بجهز النار بالفعل وبيحضرنا منها من رحمته انه يجيب جنب النار ايه او مقابل للنار ايه الجنة عشان يبقى الجزحة ده اللي يموت على حسان قدامه دار الجنان واللي يموت على عدوان وباغي قدامه ميران وصبحان الله الاثنين جانب بعض اتكوا النار التي عدت للكافرين وهنا وجنة عرجها السماطة عدت للمتقين زي من جهة العد الاعداد الجناعة المتازلة ده لسه ربنا حيبع يحلح العدين لان لو جابها تبقى الدنيا ده التكليف وده الجزاء وده محاق الدنيا ده عمل بس بقول لهم حيلكم ويهو حقولين اهل ان ربنا جاب الجنة في الدنيا الجنة دي ما مو... مغيبة في علمه واحنا شفنا الجنة الثلاثة يعلى العرب اي عند الغرب ولا عند الصد العالي ولا الانات روسيا ولا في أبريكا حتى انه كتوله حيختارط الجزاء بالتكريف ده مغيبة علم الله وبعدين ما حدش بيخش الجنة او بيجيله فرع منها من النعيم ولا النار وبيجيله من الحفرة من الحفرة النار اللي بعد الموت وده بالإنسان ما تسأل انه يبقى خريف لأن الحديث يقول من مات فقد قامت قيامته القيامة الخاصة بتاع تخيط بالموت ربنا لا يستلاش علينا اما الايامة قومي العلومي كل واحد يموت تربائهم ايام للجد تعالى بقى ممارك صراطك وميزانك واخرتك وجنتك ونارك على ما نجيب الج... الايامة العلومية لان ناخذ حق الناس اللي معلوم. يوم يجمع الله الاولين والاخرين لما كانت جاوز معلومة انت لا يموت مش هستنى عليك تعالى يا أم نخلي قبرك روضة أو حفرة وللثالك من حجبك سلا رجي كل مجد فرع من فروع الجنة وفرع من فروع الناس القبر والرسول كان يتعوذ بإله دايما عاقب ما يتشاهد من ضمن أدعيتك اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة النحية والممات ومن فتنة النسيح الدجال وده حديث ثابت أصلب من المسلح والخلصان ليش يطعب فمن ضمنوا عذاب القطر وبعدين ربنا تلا في دنيا حسنة وفي الأخواف حسنة وفينا عذاب النار أعوذ من المأثى والمار اللهم إني ضامت يسوى ضمن كثير إلى آخرها اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخرها إننا من ضمن الكلام اللي يقولوا في التشاهد الأخير عذاب القطر بيسعى وزلاء من عذاب القطر إذن إما ربنا يقول أعدك من يبقى ماشي طيب السؤال لما الجنة اللي ببنا بيرغبنا في السعي اليها ده مع المغفرة عرضوها السمارات والارض المال تبعى انه فيه لما العرض بس استغرق واستوعب السمارات والارض يبقى معاك في مكان للطور يبقى يشوبها في القرآن ازاي احنا انيانا حكتت في قلب العلبة شيء العرض بتاعها مساحت العلبة ايه التنفس اتبتوك مش معقول العرض مساحت العلبة اما الاطوح يقريني لما العرض بنت حد العلبة كلها اما الاطوح والكلام بير كتها فالرب يقول العرض هو السمارات والارض كيف او اين يكون الطول ده السؤال السؤال ده بيقوله بعض الناس المارضة انيانا مش قوله يعني الناس الفطويل تجد الناس في الارياف الناس اللي إيمان فطري ما اخترتش التلسفة كالدوى بيسمعوا الاية ويسهموها على تعظيم الله وان في جنة والجنة يتعاوه وعرضوها خمه الارض بيأمونه من غير تلسفة انه الناس المتعلمين طبعا ديوره في التكتل والسؤال ده سوخذين اليهود كانوا سألوه طبعا المتعلم يجي الله تشلط السؤال بتاقي اليهودي القديم ويجي يعمل للعالم عشان نمتحن العالم يقدم اغنطات او ثواظرين عشان يشوف يعني يبين عنه هو كويس وتعلم او يعجز العالم اذا كان عاوز يعني يفهم نفسه بأنه واحدة من العالم يقول له اسمشيخ اما العرض السماء والارض مالك تلفين فوقه نفسه كان مع واحد برضو مرسله قال له روح لهذا النبي اللي بيقول عرضيها السماء والارض قل اذا كان العرض بس السماء والارض فايلة طول فعلا جيه المرسال قال له يا محمد القوان بتاع تليل عرضها السماوات والارض فاين يكون الطول فانه يرد عليه قال له اذا رشى النهار العالمة كلها فانه جهد فاين يكون الليل الليل اللي كان معنا رحبين قال عند الله قال له برضو اعطل عبدالله قالوا الحلية دي حي ربيك والجواب بتاع الرسول جواب علمي دقيق لان عاوز اقول ايه انه ان الشمس بتريب بتريب عن نصر مصر وعن بعض البلد اللي هي على حط الطلب بتاع مصر العرض بتاع مصر فليس معنى غيابها ان ليه جيه ان ليه كل جيه العالم كله لان الارض ده مكورة مدورة هلا يمكن ان الليل ده في وقت واحد بيكون عند جيدنا لسه عشان اختلاف المواقع بيكون عند جيدنا لسه ناعات لاننا باللنظر ساعتين بيبه هم ده ما استبقلنا بساعتين بيبه احنا لسه بصائل عطر حاضر لسه ساعتين عالمجرب وهم مغربهم جهة بيدانوا يصالوا بيبه هم صادوا الفجر وحنا لسه فيه بيشخاروا المئنمين لسه منا بنعم بيكي ست ساعات ستة, ستة صواحا عندنا اثنى عشر عندهم امنا فها بلت في القطبين مش ديت ساعات وعشر الليل والنهار يتعاقبان على القوى الارضية معا مفيش حاجة اسمها يليول على الدنيا كلها ولا معاو على الدنيا كلها فإذا غاب عنا نحن الليل أين ذهب زوحي لكبر خريط وديت بكرة بتاع رصوت التعبير بس ما كانش يقدر يقول للعرب الحكة دي لان هم فاهمين في بخوهم بحسب الظاهر وعلم اكتشار الالاب اللي ينصدوا بها ففاهمين بأن الارض مسطحة وأن الليل بيجي على طول الارض جاهزة سطحة فقال لهم لا دا فيه النهارة عند الاسمين في الوقت بتاها ليه عن دي لحما يقولوا مش معروف كان ليه من دي وكانت موصلاتهم يا الريج يا الخل والبغال والحمير لسالكروه وزير ومحدي لهم مجاله يمشي شامل لليمن اقصى حاجه هروح من ثاني اننا النهارده بعد ما اتسعت الافاق وشبكه المواصلات وعرفنا يقين حتى الطفل اللي في المدارس فين بامان الليل والنهار موجودين باستمرار وقال لو قمت الساعه 12 بالليل انت ولا الساعه 2 بعد نص الليل نتكلم باللاسلكي في بلانتاقه حضر في في سويس غره ولا حضرتك عايز تخرج دلوقتي عندي رحله سبحان الله هو الشمس له هدوء الشمس هدوء مثلها الليل موجود والشركات عماله الاثنين زي ما نروح على عماله في كل جلد حقه على افلص مش معناه لما جبت قيمتي هنا رايح حد طيب اما عرضها صلاه الارض اما الاين الطول لو في علم الله قال له برضه الطول في قال له الليل فين ما النهار قال له في علم الله قال له كذلك الطول بتاع الجنه دي يا امي العلماء قالوا ان الرسول اخبر بان الجنه الضرب بتاع الجنه مش مستطيل ولا مربعه ده مش ديره وقبه ده يكون في حاله صحيح اذا سالتم الله الجنه فاسالوهم في البيت الاعلى ما تضمنهم الله الجنه ما تضمنوش جنه صغيره فبس تلاقيهم خايفين يقولك يا رب نفسي ولو حتى تطلعني من النار بالعافيه ان شاء الله ترميني على العتبه بتاع الجنه انا راضي الرسول كان يكره الاسترخاء في الدعاء لان معناه انك انت انت ربنا بالمخله يقول لك تطلب من الله الجنه اطلب اعلى درجه بيها فان الله لا يعظمه شيء هو القدير وهو العليم انا مش عاوز جنه انا عاوز اعلى ايه الارض مش بنلعب هو ليه مش بندعي بعدك اذا سالتم الله الجنه فاسالوه في الدرجه فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه زقفه أو عرش الرحمن فإخبار الحديث يدل على إن الجنة فيها تكوير واستبار والشيء المستدر المقبض ما يفقى يشتروا عرض فإذا كان في الجنة يا رب نعلم فيه عليين كتاب الأول الفجر فيه عليين في وأخبر بأن الفجار فيه سجين ممكن جدا يبقى الجنة في الجهة العليا ويجأننا في الجهة المقابلة من غير تناقض ومن غير اضطراب في العقل وليه مسائل مش معقول ان ربنا يشفها لناس في الدنيا لابد ان يحتفظ الله بمفاجآته ومباغتاته لانه قال النار حتى اذا جوا اتحى ابوالها فجأة لا شأن على اثاركم لها ودايما من شأن العظماء ان يحتفظوا بعض اسرارهم حتى يجددوا لأممهم وشعروهم كل ساعة ما ينشط وما يقوي العزائم واللي ينتشف مرة واحدة داخل وخارج بيصبح حي عند الناس ما طول ما انت بخد بعض حاجات حتى على مراتك وعيالك اللي خدت كده يا كل كلمة برد جد لأ لمراتك بيتخافوا عقلك يا خفيف ده اللي بقى نرزم بالي شروقه ده كل كلمة جوه وله بره وبره وله جوه يبقى جرحان تكعد دماتك يا لك وعندي جوا لك حينا اما طول ما انت صامت وتطلع ربع الكلام في تاثير محرج اهو ده إيه ده ساهي مش عارف دي لا صندوق وما مفوز الرجال صناديق مغلقه مفاتئ اهل الكلام احنا اللي كلمت بدعوق تعرفوا جي الصندوق ايه طول ما انت ساكت ملهي ملهي الصمت ما ان نمت على سكوت المره ولكد ما دمتوا على الكلام مرارا فبالحق اللي عز وجل انه يحتفظ بعمور جيد من ساعة طلوع الروح ما تقوليش بقى لانك انت حدودينه متى اذا ما هيش هدعد بالصواريخ بتجيه المراسد بتشوف الامر بتجيب الجماعة اللي تلعب في صف الوضاء انها محدش مع مراسد ترخض الميل تروح صالحة وبينسير في القبر الحاجات دي كلها بيجوا عندها في روحة جديدة لان الله محتفظ بسره هنا وانت غيري بلا انت ولجدك الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسوله حاجة تابعة وهل لا يعلم انت السماوات والارض الغيب الا الارض طيب عرضها السماوات والارض اعدت للمتخين انجمنا يا رب اللي اعدت للمتخين المتخين دي هي انواع من تعطلت اوه البقرة هلا للمتخين الذين يؤمنوا بالغايد ويقيموا الصلاة وهذا وفقيت البر برضه في البقرة بعد ما قلت ان البر من امن بالله اليوم الاخر والملايكة والكتاب والنبيين وقات المال على حبه وقاموا الصلاة والذكئة أولئك الذين صادقوا وأولئك هم المتقون فالدكوة ربنا يفسرها بكل آية بحسبها التكوى هنا معنا الليلة لا عصاف تانية الجنة اللي عدت لمتخين دين دي. من هم المتخين يا رب اللي انت حذر الجنة بتعيتهم بالفعل الالذين ينفقون في الصراء والضراء شو عزه مقت يعني ينفقون في الصراء والضراء يعني عندهم كرم ويود وبج تتمرق ودفع سواء كانوا فيه سراء او ضراء يعني ايه سواء كانوا مصرين ولا مغنونين عينين سلام فقراء اغنياء مرضى صحاء صيف جميع احوال ليه لانهم عبيض الله حقا في كل وقت ما يبقاش عبد الله بس عند الغنى ثم تيجي الحالة دا شوية هيك ما يبقاش عبد الله بس عند الصحة ومن يجي شيء مرض يكفر. لا بل عبد لله في كل احوال وانفقونا في السراء والدراء السراء فيها الرخاء الدراء فيها المأثاء وفيها البقر بل الزباق بل ساتها رب نشاء على قد حال لربنا بيقبل البرش بالفئير قد الجريم الغني مع اي نسبة واحدة المهم كله متعودش لأسك على البخل بل ما اللهم بيحط السفر على يمين الواحد يعني تسعة بعد ثمانية تفع عشرة العشرة دي احنا في ايه بنحط واحد يدامه صفر الصفر بحد ذات ما يشئينا انه يقول واحد عندي تمتموت مجيب صفر يقول له مش حاجة لا منجيله علي من العزب ليه عشان نحتفظ بالرقم لحد ما يجي بقى واحد كمان نحط وضعه يدامه حضراشة انجيبنا تموت بقى اثناشر ثلاثة ثلاثتاشر وهكذا فالمؤمن يقول لك بدلا مع حجة الفقر بتاعتي تمنعني عن مد اليد بالكرم يجي على ده وقت ابخل ونفسي تشح حتى مرة تاني هذا اللي لقى بخير لانه بالاسهل انتعارف السبت من العيل طوله وفتوة العيل وقعدت في سبعين ثلاثة الحالة ما بتاع بزيها تقفل بك يجي العيل يرضى عالتان ويقول لها افتح الله هكذا الحالة مفتوحة تقفل افتح اعراضك على انه ما بيرضع خلاص اللبن النص احجم لا تلع بيرضع خلاص اللبن هو اذا استحلي الدر اذا تلك استقر نصل على سيد بشار الكرب برضو جدا انت من يطلق على الدرنات افتقارك اطلق ايش اطلق علومة ايش المهم عود ايلك على التعريف ملين بصل اللي نعمل حاكم كان يطلع بصل في الفجر اليوم اللي ما فيه في البيت فلوس ولا عيش ياخد البصل في قمه ويقابل واحد فايل ويقول يا ابني قلب دي ولا غله فيها يقول له الواحد دي لما ياما نصور الفيل بصل فدي امراه بتنفل الملابس فايد ريحه الكم اليوم بالذات ناقصه تقول هات الشلت عمره دي وريحته حلو اشمعنى الكم ده بالذات اللي بيرحت البصر تقول له يا زي دي شغله برده اشوي له في يقول لا ده مسائل ماشحش فينا الفل واسكت قاعد جاي يقول لمراته ثواني ضيع هي ما بده شكك له والله العظيم اللي تقول يروح يخبي اسرع الله يا ستي انت متعود انه مش يوم يمر عليا الا ما ساعات ما لوش فلوس فأرأى المخزنة جيت بصلة إن معاي في كمي ودريم ودهم لأول فرع مني فالريحة جالين كده قاتلوا بذري كده حلق لأننا سؤال باكروا بالصدقة لحل مالوها بذري فإن البلاء لا يتخطاها ليه حاجز حصنوا أموالكم بالذكاة جال أحد إخواننا متعود يوم امتحان ابنه يوم بذري بعد يصالب الفجر لسه على امتحان ساعة ونصف ونص ونص ونصف او تلاتة ويصالب الفجر في الجهانب ويعمل الترتيب وعلا سيكونوا فورة حقيقي مش نصفين بتغيش شوالح ويسأل عليهم صدق قل اللهم هذا فدأ ولدي من الصوت تلهم ورشده واتتح له مراليك عقله وتلهم الجامس السليم وتعود مع الله هذا لم يرصب الولد مرة واحد حتى في المواد كان فعب عليه اذا صلخ بالمعنويات قام عليها صرح لا يؤمن المعنويات لها اثر كبير تكرما من رب الكائنات لا ينكر هذا ابدا واللي بينكر هذا يا جدي يا ابويا هو شو يعني بالماديات وان الخوف والفناء لو نظر له اعلى اطلع يمكن يكون في السرائي إن الإنفاق في الصباح والضراء في الآية هنا الشبيه بما قاله الله في صوت البقرة بس شوف ربنا يكرر كلام بأسالي إذا كان لديهم في قناموا لهم بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم أدرهم عند ربهم ولا خوفوا عليهم ولهم يحذرون هي التعبيرهم بالليل والنهار سر وعلانيا كل شكل يتفع مرة عيش يتفع مرة هدوم للغاية غلبان يتفع مرة فلوس يتفع مرة بصلي يتفع بيه اي ان شاء الله المهم كله اسعى وخيل عليكم تفلحوا طيب طلعت انا قبل كده ان الصاله مال الفايد الحسن فلوس فلوس اشكاد دي يشتري بحيث استعمالها يروح يجيب لها ازاره انت مش ضامن يا عيني ان الصاله هتروح في موضوع يوم واحد ولا لحد الفلوس هل حاجب له عيش جاهز ولا حاجب له جنبية واخرصوا الحاجة دي انما بتوقف انت فرجك في المسجد هجدك اذا بعيدت عن الشبه خالص لان هذا مسجد والمسجدية بتاعته من زي عمر الفقير الفقير هاخد الجنبية عزل عدوه حياته اللي غيث بتاعك بعد ذلك بتاعك هينغلهم عشر عيدول وليك السابع عند الله برضه انما المسجدية حسب تيوية نصيقته في المسجد ان شاء الله يكون جيليه كلاما اراكع او سجد سجد في المسجد او ذكر الراكر او صلى بصلم او تاب تائب او علم يعلم أو, او درس واحد عالم قل لده لك مش لاجر وليو بالحيان ان شاء الله يكون لك ثمان برطة واحدة كار اجميلة الصداقات كلك وايو سباستجيت درجات رقم ينفكونا في الصراء والدراء طيب يا رب دي اعجوا صفة طيبة للمستقين اللي جان ما اوجدت ايه كمان قالوا الكاظنين لا إله إلا الله شوف ربنا بيقلب المؤمن على كل الأحوال لا ما خلصنا يا رب ما كفاهم في كل البعض ما هو باج الكريم فلوس للغلابة والفهرة والجوامعة لا احنا عاوزين حاجة والكاظنين الغير كفر بيطلع فلوس انها ساعة تبيغة طب بيخرب احنا عاوزين برضو نعلموا حسن الأخلاق ونعلقوا الهدوء والطمئنة والحلم والجاظمين والغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وشوف التلقي الاول يكسر الثورة بتاع الغضب وبعد ادنكوا تسكتوا انتوا خلاص يا رب خلاص مش عضرة ودنك ايه ده يجيلك بعد ايولي خلاص, خلاص. دنك ايدي تقول لي ما انتش ضارب ولا منتقن لا طيب احنا اعزون بقى تاعفو عنه مش اعديك بس وقتيا وتيجي بقى عن جوبين لا القرآن ما اعيال لك كعظمين عافين كعظمين الغير والعافين عن ايه العافو دا معنى ايه الموجدة والغضر اللي في قلبة في دول بقسمه فيش نفسه في كل ما تقابله تكشر في وشه او تقول له انتفاكر اللي يهم نهايته لا. لا لا لا لا والكاظر يميز يا السلام على صفات المتقين اللهم اجعلنا منه يا رب اخلاقنا وحشة صلح انت رب اللهم اصرح اخلاقنا كان من دواء النبي في قيام الليل اللهم اهديني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئة الاخلاق لا يصرف عني سيئة إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك انا بك وإليك سباركة ربنا وتعالي أستغفيرك واتوب إليك دعاقل التفتاح أني كان بيقوله هو بيصال بالليل شخص باركة الكاون والغايد والعافين عن الناس ليمون بن مهران واحد من ضمن التبعين الكبار الجارية بتاعك جاءت مرأه والمرأه بتغلي وعاهل المرحوم فجاه تمر البنت اللي الله اعلم كجاريه ساعتها كانت في جلده طويله بالجرجر بهدي الحشمه حتى الجواري صلاح راى المراه السخن اللي وائع على صبعه ما يقدر منخاطه صالح جلدته خلاص ومريت قدام الديون يعني نفروض ان الواحد يفتخر برضه ده يا لجريتهم يتال عنده خدام انها دي لخمة وربكة للدرجة دي والبهدال وده مطلوب رجله فلما هي وجهت نفسها كده انما شوف التعلم وشوف يعيني شروط الاخر احمد حسيني اه دراعم كمان وحنا في العربية لا يتكسر يعني بيتكلم على ان الواحد يتجوز هو مش متعلم ديه الناس يعلم دنطنيه وبيتطلع المنى والحيان اذا شوف دول ما يقولون ان اهران يبنوا معلم مرات ومعلم حيان ومعلم حتى الخدامين اهران يبنى الخدامين ان لقى النار نزد على فدها حكري يا سيدي والكاظرين الغير الحافظة حافظة على الامرات زي الشخشع بان كده واللي قبلها واللي بعدها ماليا فاولة والكاظرين الغير عن قدام الناس بقى جسم مر انها فضبط عليه برميل تلك قال يارين انت خلاص تغامت غيدي لله لهذه الاية الاف وان عافين عن الناس قال خالف يجزم غيزه قدام الضيوف وقالين يمسي كبا هذا ما يمشي وقالت عايب انت الكلفة كنت بس ساكت قدام النات شوف شوف القرآن شوف الله الله وحض الله شوف الترتيب بتاع ربنا العليم بالنفوس بيداوي عارج الزائد المراح هلأك اللي عافين الناس قال لها كمان قالت لي ده كلام بابا قال لها اعفوت عنك خلاص دلوقتي ولا قدام قال لك والله يحب المحسنين بيت رهاية قال لها نعم والله لابد اتشتري لك انها لي فانت حر الريف الله يا عظمة عظمة البنت اللي كانت تستاهل قد رأيتها تكتسب الحرية و... و... و... و... و... وتعتك رقبتها عشان اتصالها بالله وحفظوها الايام الكتاب ال... ال... الله لاني بركات القرآن دي انتي تلصرش القرآن ده شوف ان كنت عاوز تدوني نجزها تلعب تدوني نجزها تلعب تدوني نجزها عاوز الاخرة كما بفرش قدامك وجاهز ايه القرآن عاوزهم لتنين مع بعطي القرآن تلاوة واجتماعا ومذاكرة ودراسة واحكاما وتفسيرا ايش كراش القرآن دي اللي هو اغلب بضاعه وامنه ومفيش في حركه ولا شك فيه يبقى كل ما مشكوك فيها كله اهو وما عبد الله بافضل مما خرج منه ان بالك ان الله ما ينقلش ابدا باحسن بالحق احسن لا احسن من الشيء اللي طلع منه واللي طلع كلام او كلام الله حد يسمع كلام الله والكاظمين الغيظ مرجع بدار الله يرضى عنه ويغفر له على الحوض بتاعه فخدنا رزق بواحد لايم جه على الحوض بتاعه عايز يروح مطبقه في يوم يوم كده, كده. الحوض اللي انت منه البايه فابو ذره ترك الحوض مطمق مع لو اضع الاذان في الحق وراح واخده قاعد وبعد بقى قاعد اتفجع وبعد ما اتفجع راح فواحد بيقول له لماذا فعلت هذا وسلت العض تاعك هل سمعت النبي الله على سمعت النبي دي مشين ورا النبي ورا النبي القرآن والنبي هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا غضب أحدكم وكان قائما فليجلس فإن لم يذهب غضبه فليبتجع فإن لم يذهب غضبه فليترضأ فإن الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار وإنما تطفعوا النار بالماء فتوضأتوا لأجل أن يذهب غضبين على ما توضعوا بتاعجوا الناس الأجال نسكوا الراجئ اللي يدى الحد اددوا على الألم وتطفعوه ومزرد حالوه والرأي العام هو اللي انتقى منه ورب اللي وهو ماشي مع المصطفى قاعدوا عديني الطعجاء وهي راح توضع تمثيل للك حرينه تعالى والكاذن والغيس أيها الإخوة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويأت يوم أصحابه أسئلة